بوك تو السمدسة إيس سادم سبعة وثمانون سبعة وثمانون ماضي الأفعال المساعدة واحد ماضي الأفعال المساعدة واحد مي موراسمو لقد كان علينا ان الورود لقد توجب علينا ان نسقي الورود لقد كان علينا نرتب الشقه لقد توجب علينا ان نرتب الشقه mi <تصفيق> لقد كان علينا أن نغسل الصحون. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Morastevi <تصفيق> هل كان عليكم أن تدفعوا هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ هل كان عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ هل كان عليكم أن تدفعوا غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ من الذي كان عليه أن, من الذي عليه ان يودع من الذي قد توجب عليه أن يودع من الذي كان عليه ان يذهب مبكرا الى البيت من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت موز من الذي كان عليه أن يأخذ القطار من الذي قد توجب عليه أن يأخذ الخطار ن أسط دوغة لقد أردنا أن لا نبقى طويلا لقد أردنا أن لا نبقى طويلا؟ مي نهتيه دوسمو نيشتا بيتي <لا> لقد لا نشرب شيئا <مي> <نحتعدو سميتتي>. <لا> لقد, أردنا <ألا> <لا> لقد اردنا ان لا نشرب شيئا مي نهتيه دوسمو لا نزعجك لقد اردنا لا نزعج <على الناس> upravo telefonirati. lakad tu an atlasila lakad a red en atil bit telefon Ja upravo pozvati taksi. Ara tu an atlobe se jerata užra a redt užra. Ja htjedoh naime ići kući. Arad tu tađidan an adhaba ila lbejt. Aradit tađidan an adhab ila lbejt. Ja pomislih ti htjede nazvati svoju ženu. Fakartu annaka aratta an tuhabira zaužatak. Fakart anak a redet en tu habbir za Ja pomislih tih tjede nazvati informacije. Fakar tu an an to tosila bili sela Fakart anak a an to tosel bil istjala Ja pomislih tih tjede naručiti picu. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.